اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين امن اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه ق ا م ر ا ف ع ة إ ذ ا رجت ل أ ر ج ا و ب س ل س ا ل ل ا ل و م الاسلاميه ء ب ث ا وكنتم و أ ز موسوعه النابلسي م م ي ة ا ل م م ش ة ما ل ع ل و ن الاسلاميه س ب ق و ن ل ق ر ب و ن ف جنات النعيم ثلة ب من ا ل آ خ ر ك ه الهدى ش ر ك ي ن ع ل ي ه غير ر ب ل ي ن يطوف ي ع ل ه م ل د ا ن مضمون ب أ و ا ج ت م ا ر ي ق ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون في سدر م خ ض و د و ط ل ح مندود و ا ل م ن د د و و م ا م س ك و ب وأصحاب ا ل م ي ن ل أصحاب ا ل و م ي ن في س ل ا م د ي ه م ا م س ك و ب و ف ا ك ه ة كثيرة ل ا م ق ط و ع ة و ل ا م و ع ة وفرش م ر ف و ي ه موسوعه النابلسي ي ل من ا ل ا ل ش م ا ل ا أصحاب ا ل ا م ا ه ا ل ل ش م ا في س م و وحميد وضل من يحمون ن من ل ا ب ا ر د و ل ا كريم إ ن ه م ك الحسنى ن م ت ر ف ي ن إ ن ه م ك النابلسي ن ع للعلوم ى ا ح ا ل ظ ي ي م وكانوا و ق ن أئذا ت ن ا و ك ن ا ت ر ا و م ي ه موسوعه ن النابلسي ا ا ل و ل م ك ذ و ن للعلوم و ن من من شجر ا ل و ن ا س ل ا م ن ه نحن خ ل ش ر ك م ف ل و ل ا ت ص د ق و ن أ ف ر أ ي ت م ما ك ه دعويه ن ن ق ي ر ن ر ب ي ن ك م ا ل م و ت و م ا ن ح ن ب م س و ع ي ن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 تفكرون. إنا م و ر و ع ه ا ل ن ا ا ل ذ ي تشربون أأنتم للعلوم الاسلاميه م ز ن نحن أم ل م و لو ن ن ش ء ج جاجا موسوعه ا ل ن ا ر ا ل س ي ت للعلوم أ الاسلاميه ش ج ر ت ا ت ذ م و س و م ت النابلسي ل ل ع ل س م ربك ا ل ع ظ ي م